وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُذِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعٌ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 وقل للذين أُوتوا الكتاب والأمميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين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 تُنْجِي لَيْلًا فِي النَّهَارِ وَتُنْجُ نَهَارًا فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَا تَرْزُقُكُمْ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ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 وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 قال كذالك الله يفعل ما يشاء قَالَ رَبِّ جَعَلْتُ آيَةً قَالَ آيَتُك أَلَّا تُكَلِّمَنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا وَذَكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ وَإذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكِ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليك.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 ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسني بشر قال كذالك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون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 الممترين فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل عن الذين آمنوا وجهن النار واقفروا آخرى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 أولئك لا خلا ق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّهم ولا يزكّهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون.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 إِنْ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يقبل مِنْ أَحَدِهِمْ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 قد كم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.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 al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 إلى الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب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 ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن ان كنتم مؤمنين إي يمسككم قرحو فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاعُلُهَا بَيْنَ الْنَاسِ وَنِعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَكْذَبَ مِنْكُمْ شُهَدَاءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ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 الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا فلنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فأتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.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 ثُنَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبَتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِذُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ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 هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضايعهم وليبتني اللهم في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن مستذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسوله ما يشاء فأمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقون فلכם أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيني وقاتلوا وقتلوا لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب